يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي ولا تكلني الى نفسي طرفه عين